أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في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 الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اقومُوا مِن مَّقَامِكُمْ إِنَّكُمْ مُسْتَضْعَفُونَ لِلَّهِ ۚ قَدْ فَلَمَّا زَاهُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ الله ياي إليكم مصدق مصدق لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا ها ومن ابْتَغَىٰ وَلَا مُؤْمِنٌ مِمَّنْ فَسَّرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وهو والله لا يغني القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا الله والله متم نوره والله متم نوره ولو وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولٌ لَهُ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُضْرِبَ يظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله كره يا أيها الذين آمنوا هَلْ أدلكم على تجارةيا توجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله و رسوله في سبيل الله بی و ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخل ود جَنَّاتٍ تَجْرِي ناتيا تجرري مح تز أن ظ م سكين في جنات عدل ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم